بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنت انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرا للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا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 قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْموماً مَدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنۡهَكُمَا عَن تِلۡكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيۡطَٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمۡنَا أَنفُسَنَا سَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَهُمْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ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 ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ يَا بَنِي اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ ابَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا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 وَأَن تُشِْكُ بِاللهِ مَا لَم يُنَززِل الْ بِهِ سُطانَم وَأَنْ تَقُوا عَلَ اللَّهِ مَا لَا تَعلَمُ وَلِكُلِّ أَّةٍ أَجَلُون فَإذَا جَ أَأَجَلهُم لاَا يَسْتَأْخِرونَ سااع وَلَا يَسْتَقَدِم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 قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في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 هَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِم غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتون تأويله يقول الذين نسموهم من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفيع فهل لنا من شفيع فيشفع نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 فلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه اننا لنراك في سفهة واننا لنظنك من الكاذبين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 فَن تَظِرُ إِ معَكُم مِنَ الْمُن تَظِر فَأَن جَينَاهُ والَّذينَ مَاهُ بَِرحمَةٍ مِا وَقَطَعنادَ بِرََّذينَ كَذَّبوا بِآياتِنَا وَمَا كانَانوا مُؤمِنين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 هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتموا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 وَلُوطًا إِذْ طَالَ لِقَوْمِهِ ۖ اتَّبُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قوم وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يُطَهِّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 دَجَاءَتكُْ بَنجِينَةُم مِ الرَبِّكُمْ فَأَفُ الْكَيلَ وَمزانَ وَلَا تَبَخَصُ سَأَش أَهُم وَلَا تُفسِدوا فِي الأأَررضِ بَبَ إ الصلاحِهَا ذَانكُْ خَيير َّكُ إن كُ تُم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 فَتَوَّ عَنْهُم وَقَالَياَا قَوْمِ لَ قَدَ أَبَ لَغْتُكُمْ رسَالاتِ رَبّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَ عَلَ قَوْمٍِ كَافِرين وَمَا أَرْسَلنَّ فيِي قَرِْيَةٍ مِن النَّبٍِّ إِللاا أَخَذْن أَهْلَهَا بِالْبَاء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم مَبَدَّلْنَا مَا كَانَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا قَدْ مَسَّنَا الْبَاءُ نَضْرَاءُ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا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 تِلْكَ الْقُرَانُ قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ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 قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قال المَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِي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 فوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقموا من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 قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم طاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده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 وَدَنَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا على قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ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 وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعدنا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً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 سأصف عَ آياتيةَّنَ يتكّونَ فِي الأرض بِغَيرْر الحَِّ وَإِن يَرَ كلُ آي لا يؤمنِنوا بِهَا وَإِ يَرَ سَبلَ الرشْد لا ياتخذُوه سَبيلا.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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِطَالِ الْآخِرَةِ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ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 فَلََّا أَخَدَتْهُ الراجِفَةُ قَالَ رَبِّ لَ شِتَّ أَهْلَكْتَهُم مِ قَبللُ وَإَِّّ أَتُْلِكُ نَ بِمَا فَعَلَ السّفَهَاُ مَِّا. إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ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 نَبِيٌّ أُمِّيٌّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ مُثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا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 وَتْلُ عَلَيْهِ ب نَّبََِّي آتَينهُ آياتِنَا فَ سَلَخَ مِنهَا فَأَتْبَهُ الشَّيطانُ فَكانَ مِنْ الغَاوين وَلَ شِئا لَ رَفَعنهُ بِهَا وَلَهُ أَخُلَدَ إلىلَ الأررضِ وَتَّبَهَ وَ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 زاَ مَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ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 وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 فَلََّا أَفْقَالَ الدَّع وَلهَّه رَبَّّهُ مَالَئِن آتَيتَنَا صَالِ حَلَّ نَكَُّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا أَتَهُمَا صَالِح جَعَلَ لَهُ شُركَ أَفِيمَا آتَهُم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 وَإِنْ تَدَعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ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 قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين